الحمد لله العلي الأعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والتقوى أما بعد فيا أيها المسلمون قوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أمة الإسلام الإيمان بأسماء الله الحسنا وصفاته العلى أحد أقسام التوحيد وهو من مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا العلم بها ومعرفتها والتعبد لله جل وعلا بها له منزلة عظمة ومكانت كبرى. المؤمن يثبت لله جل وعلا ما أخبر به سبحانه النفس وما أخبر وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنا والصفات العلا يؤمن المؤمن بذلك بلا تشبيه بصفات خلقه. ولا تكييف لها تكييف المشبه وبدون تحديف للكلم من مواضعه والمؤمن كذلك ينزه الله جل وعلا ويقدسه تنزيها عن النقائص والعيوب بلا تعطيل بل نفي لما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم النفي المتضمن لكمال صفاته النفي المجمل المتضمن ثبوت كمال ضد الصفات المنفيه ففي قوله تعالى لا يعذب انهم اثقال ذره نؤمن ونثبت بكمال علمه وفي مثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب نثبت ونؤمن بكمال قدرته إيمانٌ وفق ما نطقت به النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله بل هو الكامل الكمال المطلق في أوصافه وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن عبد البر رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة سؤل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمان على الأرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال أنه بدعة وهو مروي أن سلمة وعن شيخه ربيعه أسماؤه الحسنى جل وعلا وصفاته العلا هي أساس عبادته سبحانه على الوجه اللائق وتنزيهه وحمده والثنائي عليه قال ربنا جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي الدعاء الشامل لدعاء العبادة ولدعاء المسألة بأن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب فيقول مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وتب علي يا تواب وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف وهكذا حينئذ أيها المسلمون فإن من أسمائه الجل وعلا الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فإذا حاصرتك أيها المسلم الحاجات ودهمت بك الخطوب والتفت من حولك الهموم فالجأ إلى الأحد الصمد فهو المقصود في الرخاء والشدائد وهو وحده الذي يقصد ويلجأ إليه عند الكروب والرغائب هو المستغاث به عند المصائب والمفزوع إليه وقت النوائب يا أمة الإسلام نحن كل لحظة في ضرورة عظمى إلى ربنا العظيم الأحد الصمد وإلى أن نصمد إليه تعبدا ودعاءا تضرّا ومحبة وإخلاصا خوفا وطمعا كم نحن في ضرورة قصوى إلى أن ندعوه في الرخاء والشدة وأن نرجوه في النعماء والضرّة وأن تضرّ إليه سبحانه وأن نفزأ إلى جنابه خاصة ونحن. ونحن تشتد بأمتنا الكروب من كل جانب حينئذ ننعم بالمقاصد العالية والمطالب الجزيلة في الدنيا والآخرة كم نحن على مستوى الأفراد والشعوب كم نحن في حاجة ماسة إلى أن نفرغ قلوبنا من غيره سبحانه وتعالى لنلجأ إليه وحده بأسمائه الحسنا وصفاته العلا كما قال سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قال ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الخليلين محمد وإبراهيم أن الخليلين محمد، محمدًا وإبراهيم عليهما السلام هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا، وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية وهو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا انتهى هذا الكلام الدقيق كم يشعر الإنسان في هذه الحياة بحالات يكون فيها في خطر عظيم كما هو حالنا اليوم فلا مفر من تلك الأخطار إلا بالحفيظ المتين الصمد العظيم هو وحده من يحفظ مصالحنا هو الذي بيده دفع الضرر والخطر عنا هو الذي يحفظ أولياءه من الهلكات ويلطف بهم في جميع الحركات والسكنات الله هو الأحد الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج والمسائل ويقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له سبحانه من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كيف يشقى المسلم كيف تشقى أمة الإسلام وربها الأحد الصمد المتصف بكل كمال هو السيد الكامل في سعدده الكامل في جميع صفات الشرف والسعدد والكرم والجود والغنى والعلم والحكمة وسائد أوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال والعزة والقهر والقدرة والجبروت والرحمة والبر فيا أيها العبد يا أيها الأمة ارغب إلى ربك أيها الأمة ارغبي إلى ربك وأخلصي له الدعاء، أخلصي له العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فحينئذ سنجد العزة والنصر في كل ما نطلب ونرغب، يا من ضاقت عليه السبل. وصعبت عليه الحيل، اقصد باب ربك، وانطلق بين يديه، فإذا ضاقت بك الأحوال يوما، فذق بالواحد الفرد العلي، فهو سبحانه، هو سبحانه اللطيف بعباده الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك البواطن والخبايا، إن الله لطيف خبير. إن ربي لطيف لما يشاء اللطيف الذي إذا أراد شيئا هيئة أسبابه بكامل اللطف وتمام الخفاء حتى إنه لا يقع ما يستحيل في العادة وقوعه هو ذو الكرم هو ذو الكرم المتناهي فمتى تواتأت ضدك الكروب وتكالبت عليك الأزمات؟ فالجأ إلى الصمد الجبار الذي يجبر الكسير وينجي المكروب ويكشف الضراء والبأساء فما من أسن إلا وهو رافعه وما من مرض إلا وهو شافيه وما من بلاء إلا وهو كاشفه فهو ذو القدرة الكاملة والمشيئة النافذة يرفع الكروب ويكشف الخطوب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب فالجأ أيها المسلم إلى ربك الذي بالقرب منه تجد أنسًا وسرورًا وصلاحًا وزكاءً وفلاحًا ونجاحًا وسكينةً واستقرارًا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون روى أهل السنن عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنّي أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة نحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ساله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب صححه جمع قال ابن حجر وهذا الحديث أرجح ما ورد في الاسم الأعظم من حيث السند أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وجماله وعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته للأولين والآخرين أيها المسلمون الضرورة ملحة لكل مسلم أن يتشبع قلبه بتدبر معاني الأسماء الحسنا لربه وما له من نوعات الجلال وصف وصفات الكمال حينئذ يثمر ذلك له أجايب الإيمان وكمال, اليق وكمال اليقين فتجده لا ينزل حاجاته حينئذ إلا بالله متبرئا قلبه من الحول والقوه الا بالله فقلبه معلق بالله وبمعرفته ومحبته وإجلاله فحياته كلها لله جل وعلا على حد قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزك به حياتنا ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت يا أحد يا صمد يا فرد يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تنقذ أمتنا من كربها اللهم أنقذ أمتنا من كربها اللهم أنقذ أمتنا من شدتها ولؤاها اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان اللهم نفّس كرباتهم اللهم نفِّس كُرباتهم اللهم بلِّغنا وإياهم رمضان والنصر حليفهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغلوا في نفسه اللهم اجعل تدميره في تدميره اللهم اجعل تدميره في تدبيره اللهم اجعل تدميره في مخططاته يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا فيه على الصيام والقيام اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضى اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم اللهم وفق جميع أولات أمور المسلمين لما فيه مصالح رأيهم اللهم وفقهم لما فيه صلاح رأيهم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى في كل مكان اللهم يا حي يا قيوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك أنت العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف أن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف أن عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين